صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن العسر فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين